أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه والقرآن المجيد بل العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد إذ يتلقى المتلقّيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول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 سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدا لقد كنت في غفله من هذا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 الذي جعل مع الله الهًا آخر فلقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما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 قايته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما تقول يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد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 في ذلك لذكرى لما كان, كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب، إن في ذلك لذكرى لما كان له قلب أو أقسم. أو ألقى السمع وهو شهيد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 الخروج إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراع يوما تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أت عليهم بجبار فذكر بالقرآن